It means many more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 لم <تصفيق> قال فلا نسدي حتى يصدر الياي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 ضل فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقير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 قال لأهلهم قثؤ إن آتتنا راع لي أسيكم Hän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 قلت من غنم فأخاف أي قسرون وأخيهارون هو أصح li sana a il ho et ما به هذا قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الظالمون، وقال في يا. أكن من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الصين لي فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن O la crois ta mou ça وَمَا كل بِجَانِبِ الْغَرْبِ إلَّا لا موسى الأمر وما كل وَمَنْ جَأْنَا خُرُوناً فَتَطَاوَلَ وَلَيْهِمُ الْأَوْرُّ وَمَا كُنْتَ فَاوِيًا فِي أهل لو علي جب وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِرْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكِ وَلَاكِرْ رَحْمَةً من ربك ذِكْرَ لِتُرَقًا مِمَّا أَفْهَمُ مِنَ الذِّكْرِ مِنْ قَبْلُ كَلَّاهُمْ مَثَلًا كَرُوا ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمن أيديهم فيقولوا ربنا لا لا إِما رَسُولٌ، رَبَّنَا بِآيَاتِكَ وَلَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا عَنَا قد وصلنا لهم ويدرؤون الْحَسَنَةَ سَيِّئَةً هُوَ مِنْ مَّا رَزَقْنَا هُوَ مِنْ صُنْعِ أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء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 أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ شيء رزقا من كم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لا قليل وكننا نحن الوارث وما كان ربك مهلك القرى حتى في أمها رسولا يسلوا عليها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 تَأَنَّاهُمَا سَاعَا الْحَيَاةِ دُنْيَاكُمْ مَا هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمُضْحَارِ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء إلا الذين أضوين أضوينهم كما ضو Let's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 وكانه في الأمس يقولون ويكأن الله يغسق الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ولكأنه لا يفلح الكافرون للك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالْغَيْبِ فَإِنَّهُ لَجَزَلٌ لَّذِي نَعْمَلُ لَهُ نَيْئَاتِ له خير منها ومن جاء بثأر فلا يجزى الذين يعملون شيئ وكانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَن جَاءَ الْبِتِيئًا فَلَا يُجْزَىٰ لِذِينَ عَمِلُوا سَيِّئَاتٍ إِلَّا مَا كَانُوا الذي فرض عليك القرآن لرا إلى معاد معاذ قرؤ أعلم من في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى تَمُرُّ رَبِّكَ تَنَالُ تَعْنُنَ ظَهِيرا لِلْكَافِرِينَ ولا يصدن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا